بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين لا الناس أن يتركوا أن يكونوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمون الله الذين صدفوا ولا يعلمون الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أيه يسبقون ساء أما يحكمون من كان يرجو لقاء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 الناس كعذاب لله ولإن جاء نصر من ربك لا يقون إننا كنا معهم الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا يعلم الله الذين آمنوا ولا يعلم المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحم الخطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن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 دون الله وتخلقون افكاء ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا لا يملكون لكم رزقا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون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 متي واولاه لهم عذاب اليم فما كان جواب قومه الا ان قال الا ان قال قتلوه او حرطوه الله من الناس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 أَنَّا بِعَذَابِ اللَّهِ إلَّا أَنْ قَالُوا أَنَّا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ صُرِّنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَا قَالُوا قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها نوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لن لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أنجأ فرسلنا لوط سئي أبهم سئي أبهم وضاق بهم درعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إننا منجوك وأهلك إننا منجوك وأهلك إن لم رأتك كانت من الغابرين انم انزلون على اهل هذه القريه على اهل هذه القريه رجزا من السماء رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها ايه دجنه لقوم يعقدون والى مدين اخاهم شعيبا فقال يا قوم يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الاخر ولا تعثوا في الارض مفسدين فكذبوه فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثين ثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ وقَوْمَ نُوحٍ وَفِرْعَوْنَ وَغَامًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ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 119. أوهن البنوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون 110. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم 111. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها العالمون قال قَالَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِك لَآيَةً لِمُحْمَدٍ أَتْلُ مَا أُحِيَ إلَيْك مِنَ الْكِتَابِ وَأَقْمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُكْرَهِ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 وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَيَسْتَعْدِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْ لَا أَجَلٌ مُسَمَّا لَجَاءَهُ الْعَذَابَ لجأهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يقشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوق ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة إن أرضي واسعة فايا يفعبلون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبيئنهم من الجنة غرفا غرفا تجري من تحتها الأنهار خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَكَمْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 ويباده وينقدر لك إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ما أن فأحيا فأحيا به الأرض من بعد موتها ليكون الله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 ويتختطف الناس من حولهم، هذا بالباطل يؤمنون، وبنعمة الله يكفون. ومن أظلم من من افترى عن الله كذباً أو كذب بالحق لما جاء، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟